ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا فراجا وهاجا وأنزلنا من المعطرات ماءا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 إن جهنم كانت مرصدة للطاعن مأبا، لا بيت فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميم وغت سقا، وفاقا. وإنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل كيء أحطيناه كتابا فدوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاذا أدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا